ولَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَا ذَٰلِلَّ سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ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 وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم ما ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون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 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يضيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون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 تُنُورُ قُلْ لَحْمِلْ فِيهَا قُلْ لَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ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 مع الكافرين ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يركم معنا يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعيمائك ويا سماء أقلعي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 من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذهم بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم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 فَلَمَّا رَأَى ايديهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَإِذْ رَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت يا ويلت يا أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِ شِيخٌ إِنَّهَا ذَا لَشَيْءٍ عَجِيبٍ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ لَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْحُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُّنِيبًا يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِن هم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسولنا لوطا سئبهم وضاق بهم ذرع وضاق بهم ذرع وقال هذا يوم عصيب وجاؤه قومه يهرعون إليه ومن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 إنه مصيبها ما أصابهم إنما وعدهم الصبح أليس الصبح بقريبة فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها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 ألا بعدا لمدين كما بعيدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد فرعون برشيد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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُرِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبًا وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطرر إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار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 وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ